قُل لِّلَّهِ الْملكُ che na ku naè ansèòre lettankouunu جيدة وما جعل القبلة التي كنت عليها لَنَا وَأَنَا مَن يَتَّبِعُ الرُّسُلَ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين غد الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليُضيع إيمانكم وما كان الله ليُضيع إيمانكم و siubero pin na مَا يَعْمَلُونَ malwala nay الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ lagi tanben pebe la chaka ma tan ti pebe la segowan ma a go تا همو <تصفيق> الذين nabi na tai na gu kitaabaa موسیقی ولفول كل <تصفيق> شيء الحص مراب لك فلا تكون من المسرد فلا تكون. فَيَخْرُجُ تَفَاوَلِ وَجْهَكَ تَجْفُرُ الْمَذْبِلِ حَرَامِ عَيْنٍ نَقُولُ لَكَ قُمْ لكن فوراً بالجيبل بِن قَيْق قَرَج تَفَوَّلْ يُوجَدَ سَتَجْفُرُ مَنْ جِيب الْخَرَاب مَا وَقَيْضُ مَا كُنْتُمْ صَادِلُوا وُجُوبَكُمْ شَفَرَا ثَوَا phone mô sii sana عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا في وعليكم آياتنا ويذكّيكم ويذكّيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن hy كم ما أرسلنا فيكم. I okay. Oh, <laughs> لم يجدك يثير